الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشغف المنبياء والمسهدين وعلى آله وصفه أجمعين أما بعد وَيُسَنُّ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ دَيِّنَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ ذِكْرٍ وَنُودٍ بِلَا أُمٍّ قال رحمه الله وَيُسَنُّ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ دَيِّنَةٍ يُسَنُّ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ تقل من السنة أن ينتح واحد وهذه الواحدة لما قال يسلم كأنه يشير إلى الهدي والسنة أن يتزوج واحد والواقع من نظر إلى السنة علم أن السنة التعدد وأن الواحدة الخلاف الأفضل وأن الأفضل إن قدر على أن يعدد عدد وإذا لم يعدد أو خاف عدم العدل كما تقدم فلا إشكال لكن إذا كان قادرا على أن يعدد فالأفضل والسنة أن يعدد لأن هديا من اللي صلى الله في مكاة فيقول هنا بالقول يسمى واحدة السنة من شيئة الأفضلية والأحسن والأكهل أنتكوا أم يكون معددا لأن التعدد له المطالح ذكرناها وأشرنا إليها خاصة إذا كان الرجل هدفه من التعدد الإحسام إلى المرأة أو إحسام إلى أيتامها أو تخخيف الشر على المسلمين الزواج ونحل ذلك من مقاصد الحسن قال رحمه الله يخن نفاح واحدة دينة قوله بينة أي ذات دين والدين تختلف مراكبه فهناك المرأة الدينة التي بلغت أعالي الدرجات حزينها واتقامتها ومحافظته وهذا النور أثنى الله عليه من فوق سبع التماوات وأشاد بفضره ومكانته فقال سبحانه وتعالى في الصالحات وقالتها فتحافظات للغير بما حدب الله المرأة الصالحة الدينة أفضل من غيرها وقدمها المصنف لأن خير الناس وأفضل الناس من كان عنده دين وبقدر الدين يتفاضل العباد قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم قال يا رسول الله من خير الناس من هو خير الناس ومن هو افضل ما قال صلى الله عليه وسلم أغناهم ولا ارفعهم حسبا او نسبا قال القائم أي خير الناس أطقاهم لله سبحانه وتعالى فخير النساء أطقاهم لله عز وجل ويعدر ابنها بمعنى التقوى في قولهم هناك مرافع المرتبة الأولى ان تكون المرأة ذات دين بمعنى تحافظ على الصروات تحافظ على الواحدات تمتنع من المحضرانات لكنها ليست بحريفة على الفضائل هذه مقتلة المرتبة الثانية أن تكون محافظة على الواجبات تاركة من المحطمات تفعل الفضائل أحيانا وتتركها أحيانا الحالة الثالثة أن تكون كما سبب ولكنها لا تترك فضلا ولا طاعا تحرص كل ما عندنا سبقين تحرصت عليهم فحين إلى زياد المركبة الثالثة لا تقلو من ضربين إنا أن تكون حريصة على الفضائل والنوافذ لنهتها كقيام الليل وصيام النهار ونحو ذلك من الطاعات التي يكون نفرها خاصة بها وقد يلتحت لهذا المسعى المتعب المسجين كأن تكون عندها مال يدائما تنفذ سيكون نفعا متعب لكن في الغالب سيكون ليس عندها علم هذا مرابن أن نفعها للغيث محصور أن طاعتها ودينها وكفرة الخير فيها من جهة النوافل والطاعة النور الثاني والبرد الثاني أن يكون نفعها كهذه ومتعد إلى الغيث كطالبة علم وداعية إلى الله ونحن ذلك فأفضل هم الأخيرة. فإن كانت ذات علم ومحافظة على دينها باستقامتها وتنشر علمها وتدعو فهذه أفضل وأفضل ولكنها تحتاج إلى رجل صابر يعني ينبلي أن يعلم أنه اشتغالها بالدعوة وإنها سيكون في على حساب أمور في بيتها فمثل هذه في الحقيقة في الأصل على المرأة أن تحفظ لها هذا الأصل ولا تخرج إلى دعوة نظر ما الله عز وجل عليها من كرية أولادها وبناتها لأن الله ضرب عليها أن تدعو الأطرابين أولاً فتبدأ ببيتها ولا شك من الخطأ أن تترك حقوق البيت وحقوق الزوت لتخرج إلى الدعوة وتحضر المجارب والمحاضرات وتضيع هذه الحقوق الآكل بالواجهة ولكنها تقوم بترسيل نفسها وإحسان التصرف مع ذعلها وحقوق أولادها بحكمة وفطنة والزوج الصالح يساعدها ولا يكلف الله نفسه إلا وجهه يعني يساعدها ويعينها لكن في حدود شرعية بشرط أن لا يعرض رسله بالحرام وأن لا يعرض أولاده بالضيعة فالمرأة التي بلغت أعالي الدرجات مثل هذا النوم من الداعيات والصالحات لا شك أنه أفضل. لكن ينبغي كما ذكرنا على الزوج إذا أقدم على هذا النوع من النساء أن يضع في فستان اشتغالهن بالدعوة وحفظهن على خير وأن هذا يتركب عليه تبعات فقد يقع في نفسها شيء او يحدث ما يوجد النفر بين الزوجين بسبب عدم إحسان التصرف في هذا النوع من النساء أما النوع الذي هو دون ذلك فإن الفضل في زواجه يتحاضح على حسب المراكز لكن هناك نوع في بعض الأحيان تصدر المرأة من جهة القرابة إذا كانت قريبة ووجدت أمور تفضل النساحة منها فالضيينة القريبة لا شك أنها أولى وأحار وسيعطي إن شاء الله قوله أجنبية سنبين هذا عند قوله فقد يظلم مكاح الدهنة بوجود فقاة أخر وخاصة إذا اقترم مكاح المرأة بجد الوالدين فإن الرجل الذي يحرق على الزواج بالمرأة يرضى عنها والده وترضى عنها والدته حريم به أن يبارك الله له في الزواج وأن يبارك الله له فيما أقدم عليه من المنكاح أما إذا أقدم على النكاح بشيء فيه عقوق من فقد تنبع الزركة من هذا النوع من النفا سيخرج على أن يطلب امرأة يجمع فيها بين رضا الله سبحانه وتعالى ورضا والدين فإن كانت غير بيننا فهذا طبعا يتفاوث بحسب ما ذكرنا إلى النساء في الدين كما أن الدين يتفاوث فذلك ضعف الدين يتفاوت فإذا كانت طبعاً إذا قمنا غير ذيبنا يعني أنها ليست يعني تختلف لكنها في الأطن المسلم لأن غير المسلمة لا نتكلم عنها هذه التفابية لها أحكام خاصة سنتكلم عنها أما الوثنية فلا يجيز نفاحها البتة النشركات والوثنيات والملحدة التي في لا دين لها نساء الله صلى الله عليه لا فهو العافية هذا النظر من النساء لا يجيز نفاحه إلا الأبد حتى في السنة. وإلى أسلم الجزء لها أما وهي على وثنيتها ثلاث ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المجوس سنوا بهم سنة أهل كتاب غير ماسح لنسائهم ولا عاكل لذبائحهم الشرك الوسنية أمرها عظيم ولكن الله خص الكتابية لأن هناك نوع من الرضا بالدين لأن هذا الدين وهناك قاسم المشترك وإن كان فيه تباين بين الديانات لكن التكثيف في هذا النهار قاضي الدين ومرتكب الطاعه تستطيع ان تثبتها بالاثبات ولذلك الدليل الكتابي الكتابيه هو لم يوجد ان يمكن الكتابي ومسلم وهذا يدل على انه فقد تاثير نرجع الى ما تر فيه اذا لم تكن دين نفسه هذا يتغير مثل المراه التي هي ضعيفه الدين ويكون يعني باقوا بترك الواجبات او فعل المحرمات يختلف هذا هناك واجبات إذا تركت شكم بكفرها على إشها وهناك محرمات إذا وقعت سياسة عدة ضررها إلى غير مثل الزانية التي لا دين التي يناقصة الدين كالزانية لا يجوز أن يتزوجها ولذلك قال الله عز وجل وحرنا ذلك على المؤمنين ومذهب طائفة من الغلماء رحمه الله أنه لا يجد نساح الزانية إلا بشرطين الشرط الأول استدراؤها من الزنا أن تنسنهي عدتها والشرط الثاني أن تتوب إلى الله من زناها ولذلك لما جاء مرفض بن أبي مرفض وسأل المبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح عناقا منعه من ذلك منذلك الآية وأما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام إن لا ترد يداني هذا حديث ضعيف وتكلم الإمام المقيم رحمه الله عليه كلاما نحيثا وضينا ضعفا ولكن على القول بصحة بتحسيني كما فقف سنها الحاكم وبعض المتاخرين ينيد إلى تحسيني على هذا القول لو فرض أجابا من قيم جواب حسن وقال إن المرابب قوله لا ترد يدلامي ما كان عليني أهل الجاهلية من كون الرجل الخدم والعشيع كانوا يطرقون للعشيع أن يستمتع بالمرأة بالنم ونحن ذلك ولا يرشق إلى الزنا لكن هذا الحديث الحقيقة حتى لو صح فيه جليل يدل على أنه ليس يدلش اتكب قائلت هذا لأنه قال يا رسول الله من قائلتي لا ترد بي بلان قال قلنا قال يا رسول الله أني أخشى أن تتبعها نسلي فقال عليه الصلاة والسلام فأنفكها فكأنها حالة ضرورة أن تتبعها نسلي لأني فعلقت بها وأحبها فإن طلقتها سأعجر أزني بها فقال أنفكها من مساء وهي مسألة تعارض المسهدتين وللعلماء في هذا كلام لكن الذي قطم يليه النفس ما حديث غير فالك ولو سبس وعلى القول يطرح إلى مسألة النمس الذي لا يطرح إلى الزنا فيكون قوله فأمسكها يمسكها لمسألة النمس من الأجنبي التي هي أخذه من مسألة وقوعه هو في الزنا هذا يكون سخريز على هذا الرجل من اختار من قيم على فرض الزروس الحديث نرجع إلى مسألتنا التي يلوثت في دينة. في انتهاك المحرمات بذلك المرأة سألت, سألت عنها سألت عنها سألت عنها الزوج وذلك يريد زواجها فقل الله ليست في دينك يسأل لماذا هل يتبع الواجبات سأل عن نوع الواجبات وسأل عن نوع المحرمات فإن كانت المحرمات ورّوا فيها متعجم فلا لأنه لا يؤمن أن يسعي الفساد إلى أولاده وزرينه وهناك تشطيلات نقرة الزواب من عيده في ديننا غلب على ظن ناتح أنه سيحديها وأنه سيؤثر عليها خاصة إذا كانت قريبة فإنه يعزل ويتوفل على الله إذا أمره ومجاه وغلب على ظن أنه سيبعوها ويؤثر عليها وهذا مضهرت من نكاح الكتابية فإن نكاح الكتابية من أبي دعايتها إلى الإسلام فإذا كانت قريبة وأمر به الوالد وكان دينها خفيفا لكنك إذا تزورت بها قوية دينها وقوية استقامتها فإنه مما يرغب أن تلكشها ولا بأس في هذه الحالة من الإجتام على زواجها والمثالة بالنسبة لمثالة الأزام إن شاء الله سيبقى الترتيب يعني أطرق المزيل إن شاء الله ما أبسلت لأني والله أرشى الإثم يعني لو أردت ولم يسعى الأحد هذا يعني ما استطعت يعني قيلة الأسبوع لأنه لو أحد عنده السؤال سيحاسن الله على السؤال وكنا نتذر فالآن ما في آسفه فإن شاء الله سنسير على الترتيب والله يعيد فإن شاء الله سيكون هنا احتخذين باب الأسوار الوقت إن شاء الله قال رسول الله أجنبيا يقول رحمه الله الله الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع بنا الى ان رحمه الله على الأجندية الاجنبيه واخذ من الجامده بمعنى المباعده ومنه سنيه الجنابه المصاحبه يستعد فعل الصلاه والاجنبيه ضد القريبه ومعنى ذابتاً من المصنف يميل إلى تفضيل نكاح الرجل من غير الترابط وهذا نبري على أنه, على انه أنجب للولد ويذكر بعض الأقباء من المتقدمين والمتأخرين أن النكاح من غير الثريبة أنه أفضل لنجابة الأولاد ومنه الأثر مشهور عن ابن عمر اغتربوا لا تغلوا قالوا إن الاضطرار أن ينكح من غير قريبة وهي التي يؤذر عنها بالأجنبية والحقيقة نكاحه القريبة له فضائب وله محافظة ونكاحه الأجنبية له فضائب وله محافظة والأفضل أن تترك المسألة لتقدير الشخص الشخص نفسه يستطيع في بعض الأحيال أن يرى أن زواجه من قريبته أفضل فحينئن يقدر أن يتزوج من القريبة وأما التدهي من مكاح القريبة فهذا في الحقيقة لا يخلو من نظر فإن القريبة إذا تزوج منها كان أوصل للرحمة ولا شك كون الإنسان يذكر قريبته وتكون في تلف ويضمها إلى رعاية لا شك أن هذا من الإحسان إلى القرابة وهذا قلة رحم وثانيا أن القريبة أفضل على الزوج من غير القريبة وهذا لا شك أنه لو, أن لو طرأ في مستقبله طرأت أمور أو حوادث أو أصيب دعاه أو ضرب أو نحي ذلك لوجد أفضل الناس عليه قرابته ولو تغير مركزه أو جاهه فأصل حبيبي صبر عليه أبحانه وثبتته قريبة وأحسف أن ما دخل عليه من الضرب دخل عليها وأن ما, جاءها من ما جاءه من السوء جاء إليها كذلك أيضا تكون القريبة أكثر قدرة على احتواء الوالد والوالد والأخوات والقرابات لحلمها بطبيعة مهاشرة وكيفية خصف رضا أقل ذائها وهذا نتكلم عن القريبة العاقلة التي تحسن تقدير الأمور ولذلك ترسن الأمر بكل رجل أن ينظر في موعية القريبة فأنا أقول إذا كانت القريبة بهذه النتائج أو كانت القريبة من فيها الصلاح وفيها دين وفيها استقامة فإنك تنتجع منها في متش القرابات واتخابه طريقة بالترسلان لزواجك من هذا الخير فهناك أمور تقوي جانب قريبة في مثل هذه الأحوال وأما وهي غير القريبة فتارث أن يكون المكاح منها أحضب الإنسان بقول للولد والبعد عن بعض الأمراض التي قد تكون موجودة ورافقة في البيت والأسرة وكانه يريد أن ينصح لولده من هذا الوصف لنبذ فاقد الخسر والا فلا ينجي حذر من قدر فلربما حر من اقرباء لآهة كتبه الله باسوأ منها ولربما حر من آهة الدنيا فاحتقر قرابة خاصة اذا كان لنقص من سيء فصلاه الله عز وجل بآهة الاخلاق فخرج أولاده على سوء وبلاء محمد الله صلى الله عليه وسلم سوى الغريبة قد يخفى على الإنسان تخفى على الإنسان فيه أمور ما كان فأفضل ما ينبغي للدوت أن يبحث عنه أولا أن يبحث عن طبيعة البيت الذي يريد أن يتزوج منه فإن بعض الأسر التي عرفت بالمواقف الطيبة الحميدة وهو الذي يسمى بالحسد والحسد من الحساب والحساب أن تقول أبي فنان العالي وجدي الأول الشيخ فنان ووارد جدي كذا فتحت سج ما لآبائها وهذا من ذات معرفة فضل الغيب من ذات إيزال الناس منازلهم هذا يسمى بالحسد وهذا النوم من الحسد إلى وجه الغالب أن الأسر التي هي ذات علم أو ذات شهامة كبيوت النشخة والإمرى الذين لهم إمرى ووجاها غالبا يترطعون عن عوام الناس في التقوفات فيكون فيهم الكرم فيهم الشجاعة فيهم الحر على السمعة الطيبة فيهم خصال حديدا ومواقف طيبة عين على تأثي بهم في الضرية ولذلك إذا سمع الورد أن جده فنان وأن جد واردته فنان دعاه ذلك أن من هو فنان وماذا كان يسأل وكل مننا يدرح ذلك أنه حينما يعلم أنه من بيت دين حس أن عليه مسؤولية وأن عليه أمار أن يحفظ بهذا بيت حقا وأن يحفظ بهذا البيت قدرا فيخرص على أن يتوقع الحذر في أقواله وعلى آله وعلى صرفاته فهذه الحميدة في الذرية والأسرة فيخرص الإنساء عند النكاحه على هذا النوعه المعازم الطيبة المعازم الكريمة فإن الله تعالى يضع الخير حيث الشاء وذلك فضل الله يؤتيه من الشاء فالبيوت التي عرفت بالذرية الصالحة وعرفت في الاستقامة والمحافظة الزواج منها خير وضرك وينبغي وال... كذلك أن يتوخى الحذر في الأخلاق فيبتعي عن الأسر المعروفة بالشمك والعطبية والنزعات الجاهلية حتى لا يؤثر ذلك عليه وعلى زوجه وعلى أولاده وذريته فإذا أراد أن يختار الزوجة يتوخى الدين الذي هو أساسه كل خير ومنبع كل فضيلة حتى إن المرأة ربما كانت من أسرة غير دينة وهي دينة لكنها بجينها بعد فضل الله عز وجل فاتقطيع أن تتقي كثيرا من التلبيات وأن تتلافاها وتتفعد عنها الحرس على المعادنة الطيبة مع الدين لأن اجتمع الدين والدنيا فهذه نعمة عظيمة وخير على خير ونور على نور قال صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى تجدون الناس معادنة كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا حقه ومعنى الحديث أن المعادن من فيها معادن تجدون الناس معادن كمعادن للجهب والفض قد تجد معادن للأخفط الذهب وأبصاه وأعلاه وأجوله وهذا المعادن الكريم في الناس ومعادن تجده من أضعف المعادن وأكثرها شوفاً وعيزاً وكذلك بالنسبة للأخلاق فتجد بعض الأخر فيها حب وفيها جاهلية وفيها عقبية ولما جاء الدين ترفض وتقدم العادات والتقاليد على الدين فهذه النعرات الجاهلية وإن آخذ الصيئة الدين إذا, إذا تدوج الإنسان منهم لا يأنم أن تسري إلى الأولاد وتسري إلى الضرغية وكم من رجل صالح بحث عن امرأة جميلة فوجدها في منبك السوء وهي على ذلك من منبس صلى الله عليه وسلم والعافية فدمها ربه وعشتك صلى الله عليه وسلم والعافية وكم من امرأة اخرجت جوجها من ذل والده حتى عقل ودعى عليه والده آناء الليل واطرافتها وكان يجرس عند قدم البي وكم من امرأة والعياذ بالله دمرت الإنسان في صرفته عن طلب العلم وعلى الصالحين وهذا معلوم وموجود ومشاهد أن من نظر إلى شيء غير الدين نزع الله البرسة منه من تزوج امرأة فهو ينظر إلى يدها وغناها لن يزده الله إلا كفرا وضيحا لأن نيته تعامله الله بنقيض قصده إذا كان نفاع الدنيا معناه أنه يستغنج غير الله ويستقر إلى عور الله وذلك شقاء العبد فالسعادة العبد في الاستغناء بالله جل جلاله والاستغناء إلى الله سبحانه وتعالى وإذا قال الاستغناء في هذا يقول بعض العقلاء يصي ولدك يا بني يا بني تزوج امرأة تنظر في يدك ولا تنظر في يدها تزوج امرأة تنظر في يدك ولا تنظر في يدها يعني امرأة تنظر إليك وتشدف أن, أن عندك الكثير من الدين والاستقامة فإذا جاءت المرأة أديا منك وإذا جاءت المرأة أغنى منك فأصلح تنظر إلى غناها وتنظر إلى ما في وجهها من راتبها أو تنظر إلى ما في وجهها من غناوى لدها وأنها سترق وأنها كذا إن الله لا يجيدك إلا فقط العاقل الشكيم ينظر هذه النظر البعيدة أن الزواج ينبغي ان يذرى على الدين قد اشار النبي صلى الله هذا المعنى فقال فضل فرض لذا في الدين تربت يداك وذكر امرغادات في النكاح من المال والجمال والحسب والذي يدخل معه من نسب والدين ثم قال فضل فرض وكانه كان شيء عظيم وغنيما فضل لذا في الدين تربت يداك وهذا يدل على أن الدين يغطي هذه الأشياء كلها وكم من الامرأة فقيرة ولكن الله سبحانه وتعالى أغناها بالدين وكم من الامرأة ضعيفا ولكن الله قضاها وجعل عزها بجينها وكم من الامرأة يراها الإنسان فيزدريها ولكن الله جعل فيها قلبا يخاف ويخشى فيحجها سبحانه وماذا هذه المرأة الصالحة قد يكم الله بها الإنسان فتنبت له أو تخرج له أولاد صالحين تقروا بها عين تقروا عينه بهم خاصة عند المشيد والكبر المقصود أن من كان قصده عند الله سبحانه والشرف على الدين فلا شك أن الله عز وجل سيوشقه له من ذلك خيرا كثيرا تكر يصنف رحمه الله هذه الجنة التي دين فيها الصفات التي ينبغي بالمسلم أن يراعيها في اكياره للزوجة وهذا البيان فيه كأف بالسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دين الصفات التي ينبغي أن يقلب المسلم من خلالها زوجته وكذلك أثنى الله عز وجل على الصالحات أثنى عليهم من فوق سبع سماوات حتى ينفت الأنظار إلى أمانتهم وحظهم وقيامهن بحقوق الزوجية وقد تقدم معنا أن المصنف ذكر ست صفات ثلاث منها تقدم بيانها ثم شرع في ديان الثلاث الأثيرة فقال رحمه الله ذكر أي يسمي نكاح الذكر وهذه السفر فدفت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الصحيح حينما قال لكاذب رضي الله عنه هل لا ذكرا تلاعبها وتلاعبك وفي الذكر مميزات تعين على رب البصر وحز الفرج ومقصود الشرء من النكاح أن يغض المسلم ذكره وأن يحفظ فرجه فالذكر مغينة على ذلك وأما بالنسبة للسيد فإن فيها الصفاة تفضل بها على الذكر باعتبار آخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر نسائه كل سيدات وهذا نبدي على أمور إذا مكح الرجل المرأة السيد من خلالها عظم أجره وكان محصلا لثواب سيجمع بين خير الدنيا والآخر فمن ذلك أن تكون السيد أرملة أو يكون للسيد أيتام يحب أن يتزوجها سيحفظ أيتامها ويجبر خاطرها أو يكون لهذه الزوجة وجه صلة كأن تكون زوجة لأخيه فيموت عنها ايتاما لها أيتاما له فيشد أن يقوم على زوجة أخيه ويرعى أيتاما فمثل هذه الأمور مثل هذه المقافض يعظم بها العجل وتفضل بها السيد على البتر لأنها مقاطب شرعية وثواب الإنسان فيها قد يكون أعظم من حظه لنفسه وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نسح جنة من النساء كنا أزواجا لأصحابه رضي الله عنهم فطيب الخواطئ وكذا جمع الشمس فمثل هذه المقاطب العظيمة واللعام الكريمة تفضل بها السيد لكن من ولما ومما يدل على هذا الاستمدار الذي اختاره بعض العلماء أن جاد رضي الله عنه لما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج فقال له لما سأله فقال أكبره أنها سيِّف قال له هل لا بحرا تلاعبها وتلاعبه ذكر جادر العلمة وهي أن والده عبدالله بن الحرام رضي الله عنه وأرضاه توفي ووطرت له أخوات فأحد أن ينكح السيِّد حتى تقوم عليهم وترعاهن وهذا مقصد العظيم يعظم به الأذر ويكتر به الثواب فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك تبل هذا على أنك أيضا قد تفضل بإتدارات مثل هذا ولود بلا أم رحمه الله ولود بلا أم أن يثن لكاف الولود وهي الصفاء الخامسة والولود هي التي تنجد ومن هنا إذا كان مخيرا بين امرأة الولود وامرأة لا خنجد فإنه حقيم فإنه يقدم الولود على الحقيم والسبب في هذا أن الولود يكثر بها سواد الأمة وكذلك يحفظ بها الرجل بإذن الله تعالى نثلة ولا شك أن بقاء النثل إذا كان صالحا من الخير الذي يبقى للعبد بعد موته كما فدث الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أما قال إلا ما فدم آدم القطع عمله إلا ثلاث وذكر منها ولدا صالحا يدعو له فأجمع العلماء على استحداث لكاح الولود وفيه الحديث المشروع تزوج الولود الولود فإني مكافر بكم وفي رواية مخاصر بكم الأمم يوم القيامة وفي رواية مباهن بكم الأمم يوم القيامة قالوا فالولود فيها تكفير للتواب ثم إن, إن الشرع قصد هذا المعنى بإباحة نتاح الأربع حتى يكثر سواب الأمة بكثرة الإنجاب فيعز دين الله وتنفر كلمته وذلك مقصودا من مقاصد النتاح الشرعي قال رحمه الله وَلَهُ نَضَرُ ما يَظْهَرُ غَابِتًا بِرَارٌ بِلَا خَلْوَدٍ قوله وذوب بلا أُمْ الصفة الثابتة بلا أُمْ أي أنه صدّر المصلّف هذه الجملة بقوله يصنّ ثم ذكر الصفات المسلونة ومنها قوله بلا أُمْ وعند النظر لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بيّن استحفاب أن تكون المرأة بلا أم ولذلك تصدير المصنف للجملة بقوله يسم ثم ذكر هذه السفقة الثالثة بلا أم محل نظر ومسألة وجود الأم وعدمها ليس فيها نقص شرعي معين الأم صارت أن يقوم وجودها حسنة وفيه خير كبير على المرأة إذ تثبت بنتها وتؤذبها على ما فيه صلاح جينها وجنياها وثارة تكون الأم على خلاف ذلك والناس فيه مصطالح وفيه من هو بخلاف ذلك نسأل الله السلامة والعافية والخير والشرق أمر مستي ويختلف الناس فيه بحسب وجود الأجزاء التي تبعث عليه فالأول ما, ما مشى المصنف عليه حينما قال إن الأم يفضل متاح المرأة التي لا أم لها من ذهب دفع ضرر التخبيب فإن الأم ربما غارت بالقطاع بنتها عنها وربما أسدت البنت على زوجها ما كان فهذا أمر يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف البيئات والرجل ينظر من لنفسه وقد تكون الأم موجودة والمرأة صالحة فلا ينضغي فرق الصالحات بمثل هذه الأسباب المحتملة وقد قرر الإمام العزب المهد بالسلامة رحمه الله في كتابه النشيط أوائد الأحكام مسألة تعارض النفاس بعضها مع بعض وتعارض المصالح مع النفاسة وقرر في أكثر من ان هذا أمر يختلف اختلاف الأحوال والبيئات والأشخاص والأزينة ومن هنا يطرق النظر إلى الناس فإذا علم أن الأن تفتد الزوجة من خلال أخواتها التي سبق نتاحهم وغلب على ظلمهم أنه لا يستطيع أن يمنعها من ذلك فإنه شمائد اختلاف لأمره والعكس بالعسل لكن ليس في ذلك مصق معين كما يفهم من قوله رحمه الله يسمى قال رحمه الله وَلَهُ نَظَرُ ما يَظْهَرُ غَالِدًا لرارا لِلَا فَنْيَا هذه هي الجلة الثالثة التي اجتمل عليها هذا الحصل وهو النظر إلى المخطوبة ومن ضد العلماء والحقهاء رحمهم الله أنهم يرتبون المسائل والأحكام على حسب الوقوع فمن هذا في الناس أنهم يختارون أولا ثم بعد الاختيار يطلب النظر إلى المخطوبة فشرع رحمه الله في بيان شرعية النظر إلى المخطوبة وبيان محل النظر والقدر الذي يجوز للمجتم أن يراه من المخطوبة وفي هذه الجنة المرسائل المسألة الأولى أجمع العلماء رحمهم الله كما حكى غير واحد من الإمام وقدامه وكذلك الإمام الموعوي والحافظ بن عبدالبر رحمة الله على الجميع على مشروعية مظر القاطب بالمخطوبة للشيخ الجملة لتدوث السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال أنظرت إليها قال لا قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكنا وقوله في حديث عبي هريرة رضي الله عنه الصحيح انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا ونحن ذلك من الأدلة الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإجماع من الهطف على مسرورية النظر إلى المحفوظة النسألة الثانية هذا النظر تتركب عليه مقاصد شرعية ففيه مصلحة ففيه جلب مصلحة ودرء مستبا فهو يتلب المصلحة وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله فإنه أحرى أن يؤدم ذلكنا فهو يحقق الإلفة والمحبة وتمأينة كل من الزوجين إلى الآخر ويدرأ المفتدة فإن الرجل إذا لم يكن على علم اكتفاة المرأة ربما كريهها إذا نظر إليها بعد الدخول بها وحينئذ تقع المفاتد التي لا تحمد عواقبها فمن الله سبحانه وتعالى أن شرع العباده النظر على هذا الوجه حتى تتحقق المقاصد الشرعية وتنرئ المفاتد المترفدة على دخول الرجل على زوجته المغير سرطي نظر ثم في هذا النظر حكمة من جهة أن الله تعالى أعطى الزوجة حقا نعرف لشفاة زوجته وكذلك الزوجة تنظروا إلى زوجها حتى تكون على بيونة من عمرها وكذلك أيضا هناك مثلة راجعة وهي ما هي أحوال النظر النظر له حالة ثانية الحالة الأولى أن يكون بجول علم المرأة والحالة الثانية أن يكون بعلم منها وفي كمتا الحالة لا يجوز من المثلث أن يقدم على النظر إلا إذا غلب على ظنه خاصة في الحالة الأولى إلا إذا غلب على ظنه أنه يقدم ومن هنا قال بعض العلماء إنه إذا غلب على ظنه أنه لا يؤذر وأن المرأة لا ترضاه ووليها لا يؤذره ذوكا لها فإنه لا ينظر إليها لأنه ليس هم موذب شرعي لاستثنائها من الأصل الذي يحرم عليه النظر إلى الأجهدين فأما النظر دون علم المرأة فهو أن يحدع الرجل للمرأة ويراها في حال خروجها وحال مخالطتها في الخارج للناس حتى ينظر إلى حجمتها وحياءها وطريقة محافظتها على دينها والمرأة الأخيفة الصالحة لها سماف ولها أمارات وعلامات والخير الذي زيزته القلوب يبلغه الله في القوالب فإن المرأة إذا كانت صالحة ظهرت صلاحها حشمتها وعفتتها وضعبها عن مخالطة الرجال حتى في طريقة نشها فإن من صفات تدل على المنصور والشخص الذي أتى بها فالذعرة تدل على البعيد والأثر يدل على المسيط فإذا رآها الرابط والنازم فرآها إذا مرت الرجال من تسكفي ولم تحكشني ودخلت بينهم او رآها ترفع بصرها تكثر التلفت يمينا وشمالا فمثل هذه افتفات ومثل هذه الأفعال توجب للمسل أن يتوقف ويتريف عن التعجل في أمره وخذالف أيضا هناك مصالح من النظر فربما نظر في بعض افتفاتها ما يحكبه فيها ويرغبه فيها بعد وجود افتفات شرعية التي سبقت الإشارة إليها وهي التي تدل على إكثة المرأة وخنافها واستقامتها فأما النظر على هذا الوجه وهو أن يختبئ لها فقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في عموم قوله انظر إليها وكان جادر رضي الله عنه ونزدت في عن عنه كان يتخدأ لها حتى رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها وكذلك وكذلك قال الإمام الأوزاعي الإمام عبد الرحمن الأوزاعي فقيم الشام المعروف رحمه الله برحمته الوافعة قال إنه قال انظر إليها دون أن تعلم حتى لا تتزين أمر بالنظر إلى المقصوبة دون علم منها حتى لا تتكلف الدينة ولا تتكلف في الطبائع والقلوب وأما النظر الخاص فهو أن يطلب من أوليائها على الوضع المعروف الذي فيه ششنة وفيه محافظة أن يمكن من المضر إلى الموجع الذي أحل الله أن نضر إليه من المرأة المخفوضة فإذا ربي أولياء المرأة بالرجل ورأب الرجل في النكاح وعدم منه الصدق الرغبة دخلت المرأة بحضور وزيها مع الزوج أو بحضور أمه المهم أن أنها لا تأثن لنا فتدخل وتكون كاسفة عن وجهها وكفيها وهذا هو القدر الذي يباث النظر إليه في أطحي أقوال العلماء رحمه الله خلافا لمن قال إنه ينظر إليها يجز النظر إلى جميع مخطوبة عدد ثوأتين ثم هو طول الظاهرية او ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها كما يقول الحنفية رحمه الله ووجه ذلك أن اختيار الوجه والخفتين نبي على أن الأصل عدم دواج نظر الرجل إلى المرأة كلها فلا يجوج النظر إلى أي شيء من المرأة هذا هو الأصل ولنالك أمر الله الرجل أن يغب بطره عن أمة الله وأن لا ينظر إليها قل للمؤمنين يغب من أبطارها ويحفظوا فروجهم ذلك أبسى لهم فأمر الله أن يغب البطر وحغبه وعدل النظر في المرأة الأجنبية وعلى فذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظرة المسلومة إلى المرأة التي لا تحل ولوى عيق الحضر وقال رئيس شابا ينظر إلى شابا فلم يؤمن عليهم الحكمة صلى الله عليه وسلم فالوجه والكرسان اختارهم الإمام أحمد إنه الله ومن وافقه من العلماء لأن هذا القدر يحصل به مقصود وتتحقق به الحاجة وقاعدك في الشريعة أما ما جازا لعذر أو جازا لضرورة أو جازا لحاجة يقدر بقدرها فأما الوجه فإنه يضل على محاسم المرأة وما وراءه من الأمور التي تكون تبعا للوجه غالبا من طبيعة من طبيعة الجمال حجوده لأن أكمل ما يكونه الجمال في الوجه وأما بالنسبة لليبين والكفين فإن النظر إليهما بنعنة طبيعة البشر وهذا يتحقق به المقصود من المرأة يبقى قوامها وطبيعتها فهذا عند دخولها يتمثل من رؤيته مع الششنة ومع التحفق كما سبقت الإشارة إليه وليس معنى الإذن بالنظر أن يخلي بالمرأة أو يخرج معها كما يفعل بعض من يستاهل في حدود الله عز وجل ومحارم فالمرأة إذا خطبت ترثت تذهب مع مخطوبها قبل العقد عليها لفجة أن يسبر أخلاقها وتسبر أخلاقه أو يرى طبيعتها وترى طبيعته ونحن ذالث من الفجة أنك لم ينجل الله بها من سلطان وأنك تغلي بالفتمة وتدعو إلى الفاخشة ومقصود الشرع خد الزرائع المغلية إلى ما حرم الله فلا يجوز للرجل أن يحتل يد مخصوبته وعليه نصف العلماء على أن هذا النظر يكون بالحجود الشرعية فأولا لا يحتل يدها وإنما يكون بحضور محرمها أو بحضور عدد من النساء من لا يجوز له أخواته وأمه فهذا هو الذي ينبغي معاكب من جهة الخلوة وأما نظره فإنه يكون إلى المرض الذي يحضر به المقصود كما تقدمت الإشارة إليه ثم يبقى النظر النظر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وجعل إليه فأما فعله فإن الواهبة نسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قامت وسألته أن ينكحها فعد بصره فيها وصوبه ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد الرغبة حتى قال الأمر فقال الرجل يا رسول الله إن لم تزوجنيها إن من تكن لك بها حاجة فشاهد أنه نظر إليها وفأعذ النظر صلى الله عليه وسلم وفضل وهذا يدل على مشروعيته بالسنة الفعلية إضافة إلى السنة القولية وهو مفتحب في أصحي أقوال الغلماء رحمهم الله أنه يفتحب نظر الخاطب المخطوبة لكن لو أن رجلا خطب امرأة ثم دخل عليه وافق أمياؤها وقبله عليها ثم دخل بها ولم ينظر إليها فإن هذا لا يجب بطلام النكاح والنكاح الصحيح ولكن خاصة السنة والخير كل الخير اتباع هديه صلى الله عليه وسلم والشر على سنته صلى الله عليه وسلم لأن الله جعل الهداية والرحمة في متابعته صلى الله عليه وسلم